بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين لهم في صلاتهم خشوعون الذين لهم في صلاتهم خشوعون الذين لهم في صلاتهم خشوعون والذين هم والذين هم عن اللغو معرضون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ غَيْرَ ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن لهم فإن لهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين فَمَن بتَغَورَ أَذَلِكَ فَأُولائِكَومُعَُون فَمَن بتَغَورَ أَذَلِكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ, هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي <تصفيق> قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثَُّ خَلَقَُ نُطُفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَُعَلَقَةَ مُبغةَ فَخَلَقُناَا فَخَلَقُونَ المُبغَةَ عِظَامَ فَكَسَونَ الععضَامَ لَحم ثمَُّ أَن شَأن ثَُّ فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا, فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا فَخَلَقنَ المُبغاتَ عِضَامًا فَكَسَونَ العِظَامَ لَحْم ثُمَّ أَنْ شَأَّا ثَُّ أَن شَأَّهُ خَلْقًا آآخَر فَتَبَرَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِين ثَُّ إَّكُم بَعَْدَذَالِكَ لَمَتُون ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَبْعُوثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَانِيَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَانِيَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلا قَد خَلَ قنافَوقَكُمْ سَبَعَطَرَائِقَ وَمَاكُا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلين وَأَن زَلَّ مِنَ السَّمائِمَ غأَمْ بِقَدَرِم فَأَسْكَنَّهُ فِي الأأَمْ وَإَِّ عَ ذَهَا بِ بِهلَ وَأَن زَلَّ مِنَ السَّمائِمَغَا أَنْ بِقَدَرم فَأَسْكَن لهُ فِيأَرضْ وَإَِّا عَلَ ذَهَا بِ بِهلَ قَادِرُون وَأَن زَلَّ مِنَ السَّمائِمَغَا أَمْ بِقَدَرِم فَأَسْكَن فِي الأرْ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 فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فانشأنا لكم به جنات من نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا ثَمَرَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ للآكلين وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ فِي الْأَنعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 بَعَلَيهَا وَعَلَفُكِ تُحْمَلُون بَعَلَيْهَا وَعَلَلفُكِ تُحمَلُون وَلَقَد أَرسَل نُوحًا إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُون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 يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آثَائِنَا الأَوَّلِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم وله شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَهُ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا بِذَٰلِكَ فِي آذَائِنَا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا فاذا جاء امرنا النور فاسلك فيها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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 وَقُرَبِّ أَزِلنمٌن زَلَم مُبََكَهُ وَأَنْ تَ قَيرُ الْمُنزِلين وَقُرْآنٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مُنَزَّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ إِ فِي ذَلِكَ لآياتوَإِن كَّا لَُبتَلين ثَُّ أَن شَأْنَا مِن بَعَِهِمْ قَرنًا مِنْ بَعَِهِم قَرنًا آخرين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 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وَأَرْفَضْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 وَلَئِنْ أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يُعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حيات دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هي الا حيات دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 ان هو الا رجل نفتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحَنَّ لَنَا نَادِمِينَ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحَنَّ لَنَا نَادِمِينَ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحَنَّ لَنَا نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فبعدا للقوم الظالمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعللهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعللهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثَُّ آ شَأننَّ مِنْ بَعَدم قُرونًا آخرين ثَُّ آ شَأنَّ مِنْ بَعدم آخرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تتراه كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ إلَ فِي الرَّعَعُونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْذَروا وَكَانوا قَوْمًا عَين إِلَ فِي الرَّعَونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكذَرُ وَكَانُوا قَوْمًا عَين فَقالَاوا أَنُؤِّنُ لِبَشَرَيينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَعَابِلون فَقالوا أَنُ أؤممِنُ لِبَ شَرَين مِسِْنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُون فَقالوا أَنُؤمِنُ لِذَ شَرَيينِ مِسلْلِنَا وَقَوْمُهُماَا لَنَا عَابُِون فَكَذَّبُهُماَا فَكَانوا مِنَ الْمُهْلَكِين فَكَذَّبُهُماَا فَكَانوا مِنَ الْمُهلَكين فكذبوه وما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد اتينا موسى الكتاب مَهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار ومعين.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 يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً رَبُّكُمْ فَاتَّقُون وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فتَقَطَّعُوا أَمرَغُم بَيَ وَمزُبُر كُلّ حِزبِ بِمَا لديَيهِم فرَِحون فَذَرُم في غَمرَةم حتىَخين فَذَرُم أَيَحْسَبونَ أََّ مَانُ مِدُّهُم بِهِ مَِّا لِوَبَنين أَيَحسَبونَ أََّ مَانُ مِدُّهُم بِهِ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع في الخيرات بل لا يشعرون الذين هم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يؤتون مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِفَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِفَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ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 أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دون ذلك هم لَهَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ لَهَا عَامِلُونَ حتىَت إذَا أَخذْنَ متَفِيهِ بِالْعَذاَا بِإِذَاهُ يَجَأرون حتىََّ لا تجاهر اليوم ان كن من لا تنصرون لا تجاهر اليوم ان كن من لا لا تجاهر اليوم ان كن من لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنقُصُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اعْطَابِكُمْ تَنقِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ مستكبرين أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أفلم يدبر أَمْ لَم يعرففُ رَسُولهُم فَهُمْ لَ مُكِرُون أَم لَمْ يععرفوا رَسُوللَهُم فَهُم لَ مُمكِرون أَملَمْ يَععرففُ رَسُولهُ فَهُمْ لَ مُكِرُون أَمْ يَقُولونَ بِهِجنَِّ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ان تسالهم خراجا فخراج رَبِّكَ خير وهو خير الرازقين وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم بانك لا تدعوهم الى صراط وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 ضُرٌّ لَّلَّجُوا لَّلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَّجُوا لَّلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقدَدَأَخذْنَاهُم بِالْعَذاابِ فَمَسَْكَانُوا لِرَبِّهِم وَماَا يَتَضَرَّّعُون وَلَقدَدَأَخذْنَاهُمْ بِالْعَذاابِ فَمَسْتَكَانوا لِرَبِّهِم وَماَا يَتَضَرَّعُون وَلَقدَدَ أَخذْنَاهُ بِالعَذاابِ فَمَسْتَكَانُوا حتىَتَّ إِذَا فَتَحْنَ عَلَيهِمْ بَبَذَا عَذَابِ شَدِلٍ إذَاهُ إِذَاهُ فِيهِ مُبسُون حتىََّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا دَاعَ عَذَابًا شَدِيدًا إِذَاهُمْ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ فِي الأرضِ وَإلَيْهِ تُحشرون وَهُوَ الذي ذَرَأكُم فِي الأرضِ وَإلَيْهِ تُحشرون وَهُوَ الذي يُحِي وَيُميتُ وَلَهُ ختِافُ الليْلِ وََّه أَفَلَا تَعقِلُون وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ذَلِكَ قَوْلُ مِثْلِ ما قال فَالْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ فَالْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما ا ان لا ا ان لا نبعثون قالوا اذا متنا وكننا ترابا وعظاما ا ان لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مِنْ قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إن هذا إلا لا قَدْ وَعْدْنَا نَحْنُ هذا هَذَا مِنْ قَبْلُ إن هذا, إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ لِمَنِ فِيهَا إِنْ تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العظيم قل من رب السماوات السبع العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون سيقولون لله قل افلا تتقون سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وَهُوَ يجير وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تعلمون.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 قل فأنا تسحرون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا مَا يُوعَدُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا مَا يُوعَدُونَ ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نري كما نعيدهم لا وَإِنَّ عَلَاءَنَا نُذِيقُ كَمَا لَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَاءَنَا نُذِيقُ كَمَا لَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين وقرب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وقرب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ بك ربي ان يحضرون ربي أن يحضرون حتى إذَا جَحَدَمُمَوْوتٌ قَالَ رَّ غجعون حتىََّ إَا قَالَ رَبِّ غجعون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 وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ فأولئك الذين خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ ہوں فی جہند النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ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 وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا, فإن عدنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فإن عدنا, فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا, فإن عدنا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا قال اخسؤ فيها ولا تكلمون قال اخسؤ فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ انّه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ, أنهم هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ ان لهم هم الفائزون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم ان لهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 قن إِلَّا بِفْتُم إِلَّا قللَ لَوْ أنكُم كُتُمْ تَعلَمون أَفَحَاسِبِتُمْ أَ مَا خَلَقُناَاكُمْ بَثَ وَأَكُمْ إلييلى لا تُجَعون أَفَحَاسِبِتُمْ أَ مَا خَلَقُناَاكُم عَبَثَ وَأََّكُمْ إلييلى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 فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ومن يدع مع الله الهًا اخر لا برهان له به فانما فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون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 بیو رو سانوا چی رواشمی نیروسی سورَةٌ أَن زَلنَّهَا وَفََبنَاهَا فيها فِيهَا آياتاتٍ بَينَاتِ ل عَكُمْ لعََّكُمْ تَذَكَّرُون بِسممِ اللِرُ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم, لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سُورَةٌ أَنزَلناها وَأَرْدَنَاهَا وَأَنزَلَ فِيهَا آيَاتٍ بَيِّناتٍ لَّعَلَّكُم لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدة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 الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 إلَّا الذيينَ تَبُوا مِنْ بَعِذَلِكَ وَأَصْلَحُ فَإِ اللهَّه غَفُور الرحيِيم إِلَّا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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم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 والخامسه أن لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدراء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شغوا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا إثك مبين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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُونَا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُونَا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوهُ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افتتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لَ السَّكُم فِي مَا أَفَقتُم فِيهِ عَذااب عَظيم وَلَلَا فَضُل اللَّهِ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ فِي الدُّنيياَا وَآخَِةِ لََسَّكُمْ لََ السَّكُم فِي فِيهِ عَذاابُ عَظيمم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 وَالَّذِينَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ, سبحانك هذا بهتان عظيم وَالَّذِينَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ وَالَّذِينَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا يعِبكُم اللهَّهُ أَنْ تَعود لمِسِهِ أَبَد إِكُتُم مُؤمِلين يَعِبكُ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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لَهُ عذاَابٌ أَلمُ فِي الدُّنْييا وَالآخَِ واللهَّمُ يَعلَم وَأَنتُم لا تَلَمون إِ الذيينَ يُحبّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاعِجَةُ فِيَّذينَ آمَنوا لَهُم لَم معذاَابٌُ أَلِيمُ فِي الدُّنْييا وَالآخِرَه والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم ما زك منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع حطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم, ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء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 والله غفور رحيم ولا يأتي لؤل الفضل منكم والسعه ان يؤدوا ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم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 لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوومَ تَشهَدُ عَلَيهمْلسِنَةُم وَأَديهِم وَأَرجُلُهُم بِمَاكَوا بِمَاكَوا يعمللون يَوْومَ تَششهَد عَلَيهملسِنَةُم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا, بما كانوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَئِذِي وَفَّى اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَئِذِي وَفَّى اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ويعلمون, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو, آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن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 وَقُلِّمُؤمنِنَاتِ يَوْضُونَ مِنْ أَبِصَارِهَّ وَيَحصَفْ نَفُوجَهُ وَلَا يُبدينين وَلَا يُبدينينَ زينتَهُ إِللاا مَا فَغَرَ مِنْهَا وَلَبضرِ بِنَ بِخُمُرهٍ عَلَ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو, آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن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 وَقُلِّمُؤمِنَاتِ يَوضُونَ مِنْ أَبِصَارهٍ وَيَحْسَظْنَفرُجَهَُّ وَلَا يُبدينين وَلَا يُبدينينَ زينَةَهُ إِلاا مَا ظَغهَرَ مِنهَا وَلَبلُرِ بِنَ بِخمُرِهٍ عَ وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائهم أو, آبائهم أو آبائ بعولتهم أو أبنائهم أو, أبنائهم أو, أبنائهم أو أبنائ او اخوانهم او اخوانن او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم ما ملكت ايمانهم اَو مَن مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ طَالِحُونَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم وان في حل اياما منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وَأَن فِي حُلِيٍّ آيَامًا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وَمَي يُكْرِهَُّ فَإَِّ اللَّهَ مِنْ بَعْد إكْراهِهَِّ غَفُور الرَّحيِيم وَالْيَسْتَعف فِيَّينَ لا يَجدونَ لِكاحًا حتىََّ يُونِييَهُمُ اللَّهُ مِْ فَبلِ وََّذ نَ يَبتَغونَ الْكِتَابَ مَِّ مَلَكَتْ أَمَكُم فَكاتِبُهُم فكاتمهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا اعراض الحياه الدنيا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عَرَضَ الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا, ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمستقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُسْتَقِيمِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجتك ان لها كوكب دري ينقد ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل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 ليعزيهم الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليعزيهم الله احسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وََّ بِينَ كَفَروا أَمالهُم كَسَرَابٍِ بِنقِيتِ يَحسَبُ الظَّم آل م يَحسَب الظَّم آنُ مَا أَن حتىََّ حتىََّ إِذَا جَ لَمْ يَجِوا شَيْئَو وَجددَ اللهَّ عندَ وَمَنْ جَاءَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَاعٍ يَحْسَبُهُ ماء مَاءً يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً الت إِذ جَأَهُ لَ يجِم شَيْئَ وَجدد الله عندَ وَجدد الله عيندَهُ فَوفَّام فيِي سَابَ واللَّهُ سرَريعحِسابَ وََّذينَ كَفَروا مَالهُم كَسَرابٍِ بِنقِياتِ يحسَبُ الظَّم آلُ م يَحسَبُ الظَّم آنُ مَا أَن حتىَ حتىََّ إِذ لَمْ يَجِ شَيْئ وَجدَد اللهَّ عندَ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَذَلِكَ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِمْ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُهَا فَأُتْقَدَعُضٌ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 والله عنيم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عنيم بما يفعلون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 وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ مِن الأَبْصَارِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ مِنَ الأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الأَبْصَارِ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 إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِلَى فَرِيقٍ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإذَا دُع إ اللهَِّ وَرَسُولِهِ لَِحْكُمَ بَلَهُم إذَا سَريقُم مِنْهُمْ إذَا سَريقُم مِنْهُم إِلَى اللهَِّ وَرَسُولِهِ لَحكُمَ بَلَهُمْ إذَا سَريقُم مِنْهُم إذَا وَإِنَّ كُلَّهُمْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِنَّ كُلَّهُمْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ أَمْ يَخَافُونَ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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طَعَةُم مَعَْروفَ إِ اللهَّهَ خَبيرون بِمَا تَعمللون وَأَقَسَمُ مِلهِ جَهْدَأَمَانِهِم لإِن أَمَرَتَهُم لا يَخُدٌ قُل لا تُقَسِمُ طَعَةُم معَوفَه إن الله خبير بما تعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون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 الأضيعَُ اللهَّه وَأَط وَسُول فَإِتَوََّوْ فَإِمَّ مَا عَلَيْهِ مَا حِّ لَ وَعَلَيكُم مَا ح مِلتُمْ وَإِن تُطيعهُ تَهتَدوا وَمَا عَ وَسُول إَِّ الْبَلغُ المُبين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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلَفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعامل الصالحات لا يستخلفن لهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا يَعْبُدُونَ رَبَّنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا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 يا عمودون ني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كفروا فِي الْأَرْضِ وَمَآوَاهُمْ نَارٌ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَآوَاهُمْ نَارٌ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَالَّذِينَ لَمْ يَذْلِقُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَمَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تضَعُونَ فِي أَجْبُعِكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثلاث عورات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يا ايها الذين امنوا ليستازنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثه مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاه ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عورات لكم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 والله سميع عليم والقواعد من النساء الااتى لا يرجون نکاحا فليس عليهن فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينه وَأَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عليهم الَّذِينَ سَعَوْا عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ليسَْ على الأعم حَج وَلَا عَ الأجِ حَجُ وَلَا علىمَرضِ حَج وَلَا عَ وَلَا على أَ ولا على ولا على فُسكُمْأَ أن تَأكُلوا أَنْ تَأكُل مِنْ بُيوتِكُم أَ بُيوتِأَباءِكُمْ أَ بُيوت, آبائكم أو بيوت أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إحوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت, أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو فيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم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 تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على وَلَاعَ أَ فُصكُم أَ تَأْقُ أَنْ تَأكُلُ مِنْ بُيوتِكم أَ بُيوتِ أَباءِكمْ أَ بُيوت أَ بُيوتِ أُمهاتِكمْ أَ بُيوتِ إحْوانكم أَ بُيوتِ أَخواَواتِكمُمْ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 ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ولا على انفسكم ان تاكلوا ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت او بيوت امهااتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم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 إِ اللهَّه غَفُور الرحيم إَِّ مَ المُؤمنِنونَ الَّنَ أَمَنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإذاَا كانَوا وَإذاَا كانَوا مَعَهُ عَلَى أَمر جَامِععَ إَّمْ يَدْذهبَبوا حتىََّ يَسْتَأذِنُ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 وَد يعلملَم اللهَّهَُّينَ يتَسََّلونَ مِنْكُم لِوذاَا فَلْيَحذَرِ الَّينَ يُخَالفونَعَنْ أأَمْرِهِ أَنْ تُصبَهُم فتْنه أَنْ تُصيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُم معذاابُ أَلم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 أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم, فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض وَد يَعلملَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُغ جَعونَ إلَيْهِ فَيُونَبُِّهُم بِمَا عَمِلُ وَلَّهُ بِكُلِّ شيءَيْ إِ عَِيم أَل إَِّ لِلهِمَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَر وَد يَعلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُغ جَعونَ إلَيْهِ فَيُونَبُِّهُم بِمَا عَمِلُ وَلَّهُ بِكُلِّ شيءَيْ إِ عَِيم أَل إَِّ لِللهِمَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَررض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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ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 وَقَا الذيَّنَ كَفَرُون إِهَا ذاَا إِلَّا إِسْكُِ استْتَرَهُ وَأَعَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُون فَقَدِ جَأُغُ الْمَوُ وَزُورَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ الظُّلْمُ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إنه كَانَ غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا, لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا لَؤلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَؤلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا <تصفيق> انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا <تصفيق> انظر لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قصورا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن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 مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيضا وزفيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا دَعَوْهُ هُنَالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا دَعَوْهُ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنبا الخلد. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا لهم فيها ما يشاءون خالدين وكان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 فيَقولُوا أَنْتُمْ أَبُلَلْلتُمْ ععبادِهَا أُلِ أَمْهُمْ بَلُّ السَّبيلقالُ صُببحَانكَ مَا كانََ يَم بَغِيلَ لَا أَن التَّخِذَ مِنْ دُِك أَن التَّخِذَ مِنْ دُكَ مِنْ أَلََا ولكن عبدتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن عبدتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن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 فَقَكَ الذَّبُكُم بِماَا تَقُونَ فَمَا تَسَطعونَ صررفَ وَلَا نَصرَ وَمَي يَظْلم مِن قُم لُذِقُم عَدذًا كَبراق فَقَدكَ الذَّبُكُم بِماَا تَقُونَ فَمَا تَستَقيعونَ صَررفَو وَلَا نَصرَا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا, إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق